يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى القسم الثالث الضعيف بيان الحديث الضعيف عرفه بقوله اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان لم يخرج فساقد شرط قبول قسم وثنين قسم غيره وضم فيهما بذالذ وهكذا وعد بشرط غير مبدو وينفذ قسم في واحه ثم زيد غير الذي قدمته ثم على ذا فحتبي يقول اما ضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن وان وان ضمري فذاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضم سواهما فذلك وهكذا وعد شرط الغير مبدو وينفذ بسم سواه ثم زيد غير الذي قدمته ثم على لا تحتذي هكذا بدا الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعريف الحديد الحسن وبيان انواعه وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في كلام الشيخ زكريا الانصاري يقول الشيخ زكريا رحمه الله في شرحه لالفيه العراقي قال ولما انهى الكلام على القسمين أقربهما بما يتعلق بهما ويريد القسمين يعني الصحيح والحسن قال أورد مسائل تتعلق بالقسمين فقال والحكم الواقع من المحدث اي اذا حكم احد ائمه الحديث لائثمادي بالصحه او بالحسن فقال هذا حديث حسن الاسناد او قال هذا حديث صحيح الاسناد هكذا حديث اسناده صحيح او حسن يعني اسناده حسن دون الحكم منه بذلك للمتن اي فيكون حكمه متجها للسند دون المتن لان التصريح بقوله اسناده حسن اسناده صحيح يدل على انه انما وجه حكمه للشمل دون المثل قال هو لا لا هذا ولا هذا وانما هذا اسلوب يستخدمه بعض اهل العلم فالاصل انه يحكم حكما مطلقا ويقول هذا حديث صحيح او هذا حديث حسن واذا اطلق الحكم شمل الطرفين شمل السند والمتن لكن بعض اهل العلم خاصه في المتاخرين من يستخدم هذا اللفظ فيقول هذا حديث حسن الاسناد او هذا حديث صحيح الاسناد وقد مر بنا في اخر الكلام على الحديث الصحيح قالوا ان الانامه والحاكمه والمحدده لا يعدل عن قوله هذا حديث صحيح الى قوله هذا حديث صحيح الاسناد الا لعله فهو يرى ان قوله صحيح الاسناد دون قوله صحيح واكذا هنا يقول قوله حسن الاسناد دون قوله حسن لان الحكم موجه الى السندي دون المثل هذا الاصل لكن يقول اذا ورد هذا الحكم عن امام عارف عالم ولم يتعقد بشيء ولم يعقب الحكم بشيء يعني لم يقل هذا حبيب مثلا حسن الاسناد لكن متنه شاذ او متنه غريب او شيء من هذا فلا باس ان نقبل منه هذا الحكم ونعمل به وطبعا هذا الكلام اصله يعود الى ابن الصلاح رحمه الله الذي منع كل انسان من ان ينظر الى هذه الاحاديث ويعيد الحكم فيها وعليه ان يستقر على حكم من سبقه من باب التسليم والتقليد ولذلك قال هنا دون الحكم منه بذلك للمتني كه هذا حديث صحيح او حسن راو لانه لا لازم بين الاسناد والمتن صحه ولا حسن يعني قد يكون الحديث صحيح الاسناد لكن المتن فيه عله لا يلزم من قولك صحيح الاسناد ان يكون صحيح المتن ايضا لكن اذا قال هذا حديث صحيح تضمن صحه الاسناد والمتن قال يصح نعم لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن صحة ولا حسن، إذ قد يصح الإسناد أو يحسنوا لاجتماع شروطه، يعني شروط الصحة أو الحسن، من الاتصال، يعني اتصال السن، والعدالة والضبط دون المتن لقاضح من شذل أو علة. فعين اذا يكون السند صحيحا او حسنا واما عين اذا يكون السند صحيحا او حسنا واما المتن فتبقى به عله كعله الشذوذ او كعله انطباق او غير ذلك مما يقضح في متنه كعله القلب وعله الالزاق التي هي من علل المتن العلل المتعلقه بالمتن قال ولكن اقبله اي الحكمي للاسناد بذلك في المتن ايضا فان ابن الصلاح رحمه الله يقول وان كان الاثر انه لا يلزم لكن اذا صدر هذا من امام وصدر هذا من عالم وصدر هذا من شخص ولم ينكر عليه ولم يتعقد فعلينا ان نفرض الحكمه الى المتن فان كان الحكم بصحه الاسناد وصلناه الى المتن وان كان بفسد الاسناد حكمنا على المتن بانه حسن هذا معنى قوله ان اطلقه من يعتمد عليه ولم يعقبه ببعض ينتقد إذ ان ان ذل المتن الى الظاهر من نزله الحكم له بالصحه او بالفسم لان الاصل عدم القابح نظرا الى ان مثل من ذكر انما يطلق بعد التحقق عن انتفاء القادح يعني إن الإمام لا لا يقلق هذا الحكم إلا بعد أن يتأكد من عدم وجوده قادحين يقلح. قال والمشكلة الحسنة الواقع جمعه في كلام الترمذي وغيره. يعني عندما يقول هذا حديث حسن صحيح مع الصحة في الم في متن واحد فهذا حديث حسن صحيح لما مر أي لما عرفنا من أن الخسما قاصر عن الصحيح، فكيف يجمع بينهما في حديث واحد؟ هذا مما استشكله أهل العلم، وقالوا إن الإمام الترمذي يقول هذا حديث خسما وصحيح، وهذا أول من اشكل استشكله إنما هو أيضا ابن الصلاح، وقال إن الإمام الترمذي يقول ذلك، فهذا يختتم الأحد أمرين. إما ليكون الحديث قد ورد باسم ديني، أحدهما صحيح والآخر حسن، ويكون معناه هذا حديث صحيح وحسن، يعني بذكر وابعث، أو أن الإمام السيرنيدي أو أن الإمام ابن الصلاع قال يعني معناه إن الحديث صحيح. من حيث السند والمتن وحسن من حيث المعنى لكن هو اريد على ابن الصلاح انك اذا قلت هذا يلزمك ان تقول هذا ايضا في الضعيف لان من الاحاديث الضعيفه ما هو حسن المتن وحسن المعنى وهذا هو الذي اعترض به ابن الجوزي على ابن الصلاح قال طلبه به على ابن على ابن الصلاح قال لما مر من ان الحسن قاصر عن الصحيح فكيف يجمع بينهما في حديث واحد قال وجوابه ان يقال قائل ذلك اما نريد الحسن اللغوي او الاصلاحي والاشكال لو اراد المعنى الاصلاحي لانه يكون حكمه متردداً غير مقطوع به. فإن لفظ فإن لفظ إيش ال إيش العبارة التي جاء لا. فإن لفظاً يريد هكذا الا هكذا ال يعني مثل ال والتشكيل الخشن مع صحته متنين. فإن لفظاً يريد فقول صيف. أي فإن لفظاً أي فإن يريد قائله بالحسن حسن لفظه فهو كما قال ابن الصلاه غير مستنكر لأن الحديث إذا صح متنه وسنده فهو حسن لي المعنى وبه يزول الإشكال لكن تعاقبه ابن دقيقة العيد ابن دقيقة العيد تعاقب ابن الصلاه بأنه ان اراد ذلك فقل له فض اي بالحسن الضعيف ايضا الضعيف اي فيلزمك ان تطلق على الضعيف وان بلغ رتبه الوضع اذا كان حسن اللفظ يعني ان تقول فيه انه حسن ولا قائل به من المحدثين اذ جرا على صلاحهم يعني ان الحسن درجه بين الصحه والضعف وانها مصطلح ولا يراد به المعنى اللغوي او ان يراد به ما ما يختلف ما يختلف سنده بان يكون للحديث اسناد حسن واسناد ضعيف وهذا ما اشار اليه ابن الصلاح في كلامه على الحديث الحسن عندما قال ان الترمذي يستخدم حديث الحسن الصحيح وهو يحتمل ان يكون الحديث ورد بسندين فيحكم لاحد السندين بالصحه والاخر بالضعف وكانه اراد بقوله حسن وصحيح قال كما قال ابن الصلاح بين الوصي وبين الوصفيني باعتبار تعدد الاسنادين وغيره يزود هشام لكن تعقبه ابن دقيق العيد ايضا بانه وان امكن ذلك بما روى من غير وجهين لاختلاف مخرجه لكن ايضا هناك اراد يريد ابن الصلاح ذلك ان اهل الحديث انما يحكمون على الحديث بمجموع طرقه لا بافراد طرقه بلا صحه من طريق وجاء من طريق اخرى حسن فان الطريق الاخرى ترتقي الى درج الصحيح للغير وعند اذا يكون الحديث بكل طرقه صحيح فلا يبقى اثر لقولهم حديث حسن صحيح ها لان الحسن ارتقى حيث ارتقى بطريق اخرى قال ابن دقيق العيد لكن تعقبه ابن دقيق العيد ايضا لانه وان امكن كذلك في ما رواه من غير وجهين لاختلاف مخرجه يعني هذا يكون طريق صحيح وطريق حسن نعم ها لا ح... حسن المعنى حسن المعنى امم لكن يجوز لكن يجوز ان تسميه حسن ولا لا حتاوى ان كان ليس نائب لانك انت عندما نظرت الى المعنى المعنى معنى المثل ولم تنظر اصلا الى السنه لان ابن الصلاح لما قال انه يريد بالحسن حسن المعنى لانه هذا ايضا ينطبق حتى ان درج ايضا ينطبق على الموضوع ايضا قد ياتي حديث موضوع عن السندي ها لكن معناه حسن يعطى قاله الفسن اللغوي وهذا هو الذي اعترض به ابن دقيق العيد على ابن الصلاح ما دام الكلام فيه متناسق وما دام الكلام فيه مفهوم المعنى يسمى حسن ولا لا نحن لا ما بيتكلم عن الحسن الاصطلاحي لانه ابن الصلاح قال لو كان حسن الاصلاحي كان مشكل كيف يكون صحيحا وحسنا وهناك والحسن قسيم الصحيح معناه انك جمعت اسمين في شيء واحد وهما متبادلان او مختلفان لا يجتمعان قال المختلفان لا يجتمعان وقولك حسن قسيم صحيح فيه جمع بين المختلفين ولذلك اراد ان يزيل الاشكال هذا الذي جاء في كلام الترمذي فقال نحمل الحسن على المعنى اللغوي ونبقى الصحة على الاصلاح فأورد عليه بنطيق العيد لأن قولك هذا أيضا ينبغي طرده حتى في ضعيف يجوز أن تقول ضعيف حسن أي ضعيف السندي حسن ل المعنى وهذا ما لم يقله أحد واضح قال إذا إذا كان هذا الإشكال قائم في قوله هذا حديث حسن صحيح لكن تعقبه ابن دقيق العيد بأنه وإن أمتن ذلك في ما روي من غير وجه الاختلاف مخرجه يعني إذا جاء من طرق فكيف يمكن أن أن ح أن أن كيف يمكن إن حديث فرد وفَهَ بأنَّه لا يَكُون لَهُ إلَّا مَخرجٌ واحدٌ، كما يقع في كلام الترمذي كثيراً، حيث يقول هذا حديث حسن صغير لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرفه إلا من حديث فلان. يعني يقول هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح إن الحديث إذا جاء من طرق يحمل بعض الطرق على الصحة و بعض الطرق على الحسن. لكن لكن الإشكال يبقى عندما يكون الحديث وردا من طريق واحد. الحديث جاء من طريق واحد ومن وجه واحد. والكرم ذيارة يقول فيه أو يقول فيه هذا حديث حسن صحيح. فكيف نحكم له بالصحة ونحكم له في نفس الوقت بالحسن والحسن القسيم له الصحيح. هذا الاشكال الذي ثاقه ابن دقيق قال فكيف يمكن ان حديد فرد نصفا بذلك بان لا يكون له الا مخرج واحد كما يقع في كلام الترمذي كثيرا حيث يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا نعرفه الا من حديث فلان هذا ثبت له الفرديه في كتابه يعني قال هذا الاعتراض في كتابه المسمى بالايه بالاقتراح والاقتراح كتاب اللهه ابن دقيق العيد في مصطلح الحديث وفي تتبع ابن الصلاح رحمه الله وهو أيضا كتاب مطلوب في علم الحديث يعني في علم أو في علوم الحديث. قال جواب عن الإشالي بعد رده الجوابين السابقين. ولأبي الفتحي محمد ابن محمد تقي الدين ابن علي ابن آب بن ابن آب بن وهبن القشيري المعروف بابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح. في علم الحديث جوابه جواب عن الاشكال بعد رده للجوابين السابقين بالدقيق العيد لما عرض راي ابن الصلاح ابن الصلاح ان الصلاح شرح مصطلح الترمذي في قوله هذا حديث حسن صحيح قال يحتمل معنيين المعنى الاول ان الحديث ورد من طريقين فيوحدهما صحيحه والأخرى حسنة. أما إذا كان الحديث جاء من طريق واحد، فيكون معناه صحيح وحسن المعنى. فابن دقيقة العيد رد هذين المعنيين الاحتمالين هذين الجوابين. اما رد الجواب الاول وهو ان الحديث ورد من طريقين يقول لكن هناك احاديث قالت الترمذي فيها انها لم ترد الا من وجه واحد ومن طريق واحد وعند ايدي لا يصلح ان يكون الحديث صحيح والحديث حسن وهما قسمان ثم رد على الجواب الثاني وهو تفسيره الحسن بالحني اللغوي بأن هذا يلزمك أن تطرده في كل أنواع الحديث فتحكما للحديث البعيد بأنه حسن المعنى وللحديث الموضوع بأنه حسن المعنى بعد أن رد يعني اعترض على ابن الصلاح أراد أن يأتي هو بجواب إرتباه أراد أن يسقى أجيبا إرتباه فقال وحاصله أن انفراد الحسن الإصطلاح أي أن الح الحسنة الواقعة في سند في سند أو متن هو المعني الإصطلاحي المشترك في القصور عن الصحة. اذا هو رد المعنى الثاني لابن الصلاح من حمل الحديث على المعنى اللغوي من حمل الحسني على المعنى اللغوي رد ذلك وقال لا بد ان يكون الاستخدام هنا اصطلاحي ثم بدا يعرض لنا ويقول ان كان الحديث جاء من طريقين فيحمل كل طريق على اي على مصطلح هذا صحيح وهذا حسن وإن جاء من طريق واحد فهذا يحمل على التردد يعني نحن في ال في ال في الحالة الأولى عندما قلنا هذا حديث وجاء من طريقين عطفنا بالواقع قلنا حسن وصحيح مانا حسن صحيح يعني حسن وصحيح لكن اذا جاء الحديث من طريق واحد في يكون معطوفا بحرف او الذي يدل على التردد فيكون معناه هذا حديث حسن او صحيح لان الحاكمه ولان المحدث بقي عنده شيء من التردد في راو من الرواة هل بلغ